رحمه الله تقدم الله الله الله مكتوب ومقدر الله. اصبر ل ل ه أ لتتكدر من صوتك ت أ ث ر كل شي ء ب أ م ر الله الله كل شي ب أ م ر الله الله مكتوب ومقدر الله اصبر ل ت ت ق د ر الله من صوتك ت أ ث ر كل شي ب أ م ر الله الله كل شي بامر الله الله يا نجم يا الساري يا نهر يا الجاري ادعي لك الباري تبقى بحفظ الله الله تبقى بحفظ الله, الله. يا نجم ي الساري يا نهر ي الجاري ادعي لك الباري تبقى بحفظ الله الله تبقى بحفظ الله مكتوب ومقدر الله ا ص ب ر ل ت ت ق د ر من صوتك ت أ ث ر كل شي بامر أ م ر ل ل الله كل ه شي ب أ الله الله, الله اعقلها وتوكل لتحول وتتحول يا صاحب ا ل أ و ل ما يكفي غير الله, الله. ما يكفي غير الله. الله. أعقلها وتوكل. 「まぁ l く見てくれてる」「まぁよく見て l れ a h يا نجمه لالا خلشك وتكلمنا الله」 نجمي تلاالا ل خلش ك و ت ك لالله مكتوب ومقدر اصبر لتتكدر ا من صوتك ت أ ث ر كل شي بامر الله الله, الله, بأمر الله, الله, الله خذني على جناحي في مبسى من ضحك فرحي من أ ف ر ا ح ك يجمعنا حب الله الله يجمعنا حب الله خذني على جناحك في مبسى من ضحك فرحي من أ ف ر ا ح ك يجمعنا حب الله يجمعنا حب, الله يجمعنا حب الله ああなあ。<音楽>